وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنْ نَ لَمَّا طَالَمَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ في جَنَّةٍ عالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ قُلُوا وَأَرْسِلُوهُنَّ أَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أوت وَلَمْ أَدْرِ مَا ಊತಿಯಿತಬಹುಿಮಿಗಿಫಯ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ಸಬಯತನತಿ مَا هُلَكَ عَنِّي مَالِيَةٌ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ هُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ أَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ